Book two. Neljä. Arbaa. Arbaa. Koulussa. Fil Fi Missä me olemme? Aina nahnu? Aina nahn? Olemme koulussa. نحن في المدرسة. نحن في المدرسة. مايلانو عندنا صف. عندنا درس. نماو بطبيلات. هؤلاء هم التلاميذ. هؤلاء هم التلاميذ. هذه. هي المعلمة هذه هي المعلمة <تسجد> <تسجد> هذا هو الفصل هذا هو الفصل ميتا متم <متعبة> ماذا نعمل ماذا نعمل مي <تصحون> نحن نتعلم نحن نتعلم. ما هو بيسك لمة نحن نتعلم لغة. نحن نتعلم لغة. مين هو بيسك لانجليزية؟ أنا أتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. سينا بيسك لاتيسبانيا. أنت. تتعلم الإسبانية أنت تتعلم الأسبانية هانو ساكسا هو يتعلم الألمانية هو يتعلم الألمانية ميو رانسكا نحن نتعلم الفرنسية أنتم تتعلمون نحن نتعلم الفرنسية. توبيسكلتة إيطاليا. أنتم تتعلمن الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. Gielten تعلم اللغات, <تعلم> اللغات> شيء ممتع. تعلم اللغات شيء ممتع. نحن نريد أن <نحن نريد> نفهم الناس. نحن نريد <نفهم> الناس. <نحن نريد, <نفهم> الناس> <نحن> نريد>